112. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 113. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي 119. صراط, صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض 110. ألا إلى الله تصير الأمور 111. بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنكُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ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 119. فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون 110. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما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 112. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 113. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَصَابَ اللَّهَ الرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إناثا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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها الا قال مطرفوها ان وجدنا اباءنا على امه واننا على المترجم